الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة الحاج والعشرون بعد الماء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا، فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وطرا اسمه بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر كما جاء في هذا الحديث وهذا يدل على أن العالم يسأل على كل حال وأن السؤال يقبل من السائل الذي يريد الانتفاع والتعليم وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج على الرجل ولم يقل لهم أسكت فأنا في المنبر ولا تسألني فالفائدة الأولى سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر مستفاد من هذا بذل العلم وتعليم الناس على كل حال يؤخذ من هذا بذل العلم وتعلم الناس على كل حال وكان سؤال الرجل ما ترى في صلاة الليل ويقصد بصلاة الليل قيامه قيام الليل فقال له عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى وقوله مثنى مرتين انما هذا من باب التوكيد اللفظي لو انه اجابه صلاة الليل مثنى كفى لكنه اجابه في الإجابة قائله صلاة الليل شنو مثنى مثنى ومعنى مثنى يا شباب تعالوا بيبقى تعالوا امام تعالوا امام تعالوا أمام صلاه الليل مثنى يعني تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم هذا اسم هذا يسمى شنو مثنى هذا المراد بقوله عليه الصلاه والسلام مثنى ثم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة وهذه العبارة مهمة جدا لأنها تفيد قضية الآن يحصل في نقاش كثير جدا في رمضان في التراويح هل يجوز الزيادة على إحدى عشر ركعة في صلاة الليل أو لا يجوز اعيد السؤال واجيب عليه هل يجوز الزياده على احدى عشر ركعه في صلاه الليل او لا يجوز ايوه يا بك يجوز ليه اي الصحابه كانوا يزيدون حديث عائشه انه ما زاد على إحدى عشر ركعة لا في رمضان ولا في غيرها لكن يقال جمعا بين الحديثين أن صلاة الليل مثنى مثنى ما, ما اعطاها أحد قال فإذا خشي احدكم الصبح يعني يمكن تصلي مثنى مثنى مثنى إلى السنة إلى الصبح وهذه قد تفوقم الأحدى عشر ركعة فيقال الأغلب من صلاته صلى الله عليه وسلم وسنته الاحدى عشر ركعه وحال النشاط يزاد على هذا الاغلب الاغلب يا عبد الرحمن الاغلب انه يصلي انه ما كان يزيد على 11 عشر ركعه عليه الصلاه لكن احيانا قد يرد بعض النشاط فيزيد والاحدى عشر ركعه ليست على سبيل القصر يعني ما مقصورة على إحدى عشر رفعات إنما على سبيل الغالب والدليل ان الحديث التي بعدها الآن سوف يتبين أن النبي صلى ثلاث عسرة ركعه عرفتك؟ طيب والثلاث عشر أكثر من كم؟ من, من الإحدى عشر لكن يقول الإحدى عشر هي شنو؟ هي الغالب وهذه السنة وهذا الاولى ولكن الزيادة ليست ببدعه والزيادة جائزة ومشروعة عرفتم طيب الله واحد يقول هذا كلام واحد يقول هذا كلام أيها نقول نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام متنا متنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة يجوز الزيادة على إحدى عشر رتعة وأن الإحدى عشر رتعة إنما هي من باب شمو من باب الغالب والمثنى مثنى من باب شمو من باب النشاط من باب شمو النشاط طيب آه... آه... طيب يقول فاوترت له ما صلى أوترت له ما صلى أو له شنو ما صلى هو سوف يأتي هذا في الحديث في الحديث التي بعده في باب بين وتر أن من صلى صلاة الليل قل عشر ركعات ثم صلى وترًا واحدًا يمكن أن نقول أنه أوتر بإحدى عشر ركعة يمكن أن نقول شنو أنه أوتر بكم بإحدى عشر ركعة بمعنى ليه؟ لي قلنا انه اوتر ب عشر ركعه لان الثلاث قال اوتر له شنو ما صلى فيضاف الوتر الى مشنى الى ما صلى ويمكن ان نقول انه اوتر بشنو بركع يعني يعني كله مشروط كله جائز ان نضيف الوتر الى قيام الليل واضح ولا مو واضح أن نضيف الوتر الى شنو ايوه يا اخي ترى ما التراويح قالت ترايح كم ركعة؟ كم ركعة؟ الإحدى عشر ركعة هي من باب الغالب والأفضل والسنية، ولكن الأمر فيني سهل. عرفت؟ يجلس يجلس. مسنا مسنا. الترايح صلاة ليل اللي غسلة ليل. من ما... من أين يبدأ الليل أو متى يبدأ الليل؟ من بعد, غي... من بعد مغيب الشمس، قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل مغيب الشمس خلاص الدرج بعد ذلك المغرب ال ال صلاة ليلين والعشاء صلاة شنو؟ ليل ولذلك التراويح صلاة شنو؟ صلاة الليل فيجوز عشرين رفع على قول هذا الحديث أنو خا شنو؟ مثنى مثنى مثنى خلاص لم يحدد له لكن أنا أود أن أقول فأوترت له شنو فأوترت له ما صلى يمكن أن نقول أنه يمكن أن نقول شخص صلى عشر ركعات مسنع مسنع مسنع ثم أوتت بركع يمكن أن نقول أنه أوتر بشنو بركع يمكن أن نقول أنه أوتر بشنو بإحدى عشر ركع وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وفرا طيب هذه لقطة مهمة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل شمه؟ وطراء استحبابا أم وجوباً اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وطراء استحبابا أم وجوباً لأنه عندنا صور عندنا صور وأنواع في هذه المسألة شخص أوتر ونام بعد العشاء ولم يقوم في نفسه أن يقوم الليل ثم وجد من الليل نشاطا فقام وقد شنو؟ وقد أوتر وصلى من الليل ما صلى. يوتر ثانيةً أو لا يوتر؟ لا يوتر يوتر أو لا يوتر؟ لا يوتر نعم شنو؟ لا وتران في ليلة لا يوتر طيب كيف نقول كيف بهذا الحديث قال اجعلوا اخر الصلاة من الليل وتران هذا ما جعل اخر الصلاة من الليل وتران جعل, جعل اخر الصلاة من الليل قياما ولكن هذا من يوتر يصل قبل. طيب خلاص اسمعوا الكلام عشان ما نتأخر ما اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا على الاستحباب طيب معناها الانسان اذا قام من الليل ولم يوتر بعد قيام الليل لا حرج عليه غير انه توتش مستحبا اثنين اجعلوا اخر صلاتكم من الليل ووتر اي قبل ان تنام فاذا نام اعتبر انه قد اتى اخر أنه صلى وجعل آخر صلاه من الليل شنو ووتر ثم يصلي ما شاء لكن الاولى بقوله اوثرته وشنو ما, ما صلى الاولى لمن اراد ان يقوم الليل اي اخر شنو الوتر طيب نختم هذا المبحث بحكم الوتر ما حكمه ما حكم الوتر الوتر على الوجود تقريبا عند الظاهريه لكن بقيه الجمهور وبقيه الفقهاء يقولون ان الوتر مستحب والأولى أن يقال كما قال ابن قيم في الذات الوطر من السنم المؤكدة الوطر من السنم شنو؟ المؤكدة لأنه من السلام ما تركه لا في سفر ولا في حضر والقول بالوجود ليس بعيد فالقول بالوجود ليس شنو؟ بعيد أنا شخصا قال أن الوطر واجب ما أبعث كالظاهرية وكالشوكان وكغيره أعرفتم؟ لأنه يعني حقيقة القرد الوجوب ليس ب ب ب ببعيد لكن الذين استدلوا بالاستحباب قالوا وعنو صلى الله عليه وسلم قال من شاء فليوتد برقعة من شاء فمن شاء معناه أنه على شنو؟ أنه على الاستحباب أيوة يا هل الوثل القضاء هذا في الحديث القادم إن شاء الله اقرأ الحديث الذي بعده الحديث الثاني والعشرون بعد الماء عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اول الليل واوسطه واخره وانتهى وطره الى السحر طيب هذا الحديث يحدثنا عن وقت الوتر هذا الحديث يحدثنا عن شنو عن وقت الوطر من كل الليل طبعا يا اخوان الحمد لله بعد ده ما نحتاج التراجم لأن معظم الذين الآن ذكرناهم من الصحابة قد ذكرنا لهم تراجم يعني عائشة طبعا تكلمنا عنها صح وابن عمر تكلمنا عنه صح هذا ما صح فلا نحتاج إلى الإعادة نبدأ طوالف الحديث من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقت الوتري طيب يالله إصبع هذا الكلام متى يبدأ وقت الوتر لا وتر إلا بعد العشاء لا وتر إلا بعد سنو طيب لو أنا شخص اوتر قبل العشاء لم يجزي وما الدليل على أنه لا وتر إلا بعد العشاء سنته الفعلية لم يصلي الرسول وترا إلا بعد العشاء في حياتي لم يثبت ولو مرة ان صلى الوتر الشروق قبل العشاء فدل على ان الوتر متى يبدا وقته بعد العشاء هو قول عائشه اول الليل أول الليل بعد العشاء وأوسطه يعني منتصف ال ال كم 12 11 وكذا واخره وانتهى وتره الى السحر انتهى وتره إلى السحر لا يدل على انه ينبغي ان يكون وترنا جميعا عند السحر عرفتوا انما لان الذي كان يقوم الليل دوما اما الذي لا يقوم الليل متى يوتر يوتر بعد السحر بعد الحشاء يوتر بعد السحر العشاء وانتهى وتره الى السحر اي استقر وتره الى السحر طيب ولماذا صلى في الوتر في اوله واوسطه واخره حتى انتهى به وتره الى السحر لماذا لتشريع ولبيان للجواز الاخرين ومن اجل التخفيف واضح او ما واضح واضح يا كلام ولا اعيده ها واضح يا كلام ولا اعيده يعيد ابو الرحمن طيب نعيد الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوتر في اول الليل بعد العشاء وفي منتصفه ووسطه وصلى في آخر الليل ولكن الذي داوم عليه بعد ذلك أنه جعل وتره وقت السحر فعله الأول لبيعات الزواز وفعله الثاني هو الاولى له هو عليه الصلاة والسلام لأنه كان يداوم على, على قيام الليل وليس كل الناس يقوموا الليل بالأمة ولذلك خفف عليه بأنه جعل لهم الوتر شنو في أول الليل وأوسطه وآخره طيب آخر وقت معلش اقل الأسئلة يا أخوان أنه نعم يتأخرون في, في, في الأحاديث والشرف والـ والـ والـ والسؤال في أثناء الكلام يعني يطيل الكلام ويخرجنا آخر وقت الوتر آخر وقت الوتر أيوة يا أخي عندك سؤال الرسولي أن تجيب نعم طيب أجل آخر وقت الوطر إلى صلاة الفجر إلى الصلاة ولا إلى الفجر نعم آخر وقت الوطر متى قبل صلاة الفجر، يعني أنت عندك آخر وقت الودر قبل صلاة الفجر. طيب، نقول أيوة، الـ أيوة، الـ أيوة الإخوة الكرام كان آتي. نعم. أو ما هذا النبي سوف يعني مبينه الآن آخر وقت ال وقت ال وقت الودري بطلوع الفجر. وليس بالصلاة وهذا مذهب الحنابلة يعني آخر وقت المتري آخر وقت المتري عند الحنابلة متى بعد طلوع قبل أو أو, او أو مع الفجر وقبل الصلاة وقبل الصلاة شنو وقبل صلاة الصبح هذا قول من؟ حنابلة قول حنابلة يعني الأذان ليس الصلاة إذا دخل الفجر فقد انتهى وقت الوطني إذا حصل الأذان مجرد الأذان معناها إذا أدل الأذان الفجر معناها شنو معناها طلع وقت شنو الفجر لا صلاة عند الحنابلة إلا قضاء أما عند الجمهور وقت آخر وقت الوطني بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح يعني ما لم, ما لم تصلي الصبح عندك فرصة أن تصلي الوتر حتى ولو أذن اذان الفجر يعني الوقت الذي يصلى فيه الوتر آخر وقته عند الجمهور ما بين الأذان واشنو والإقامة ممكن تصلي لكن إذا أذن عند الحنابلة فقد طلع الفجر بطلوع الفجر شنو سقط شنو سقط الوتر والراجح هو قول الجمهور لماذا لأن هذا اختيار ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم هذا اختياره هؤلاء الصحابة وهم من رواة أحاديث الوجري فدل على أنهم أعلم بوقت شنو بوقت خر... ب... بآخر وقتي الو... واضح ألا ما واضح هذا كلام واضح ألا ما واضح هذا جزء واضح أنا وعيده، وكرر، وكرر عبد الرحمن، أنت تريد أي شيء يكرر؟ طيب؟ نعم؟ شنو الحنابل والجمهور آخر وقت الوتر عند الحنابل قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر وعند الجمهور آخر وقت الوتر قبل ثلاث الصبح يعني حتى لو طلع الفجر طالما أنك لم تصل الصبح لك أن شنو لك أن توتل طيب يتفرع من هذه المسألة قضاء الوتر هل الوتر يقضى هل الوتر يقضى الراجح أن الوتر يقضى الراجح أن الوتر شنو يقضى وقضاء الوتر بالنهار فيه خلاف طويل لكن الويت الشنو يقضى ويقضى بركعة واحدة طيب اقرأ الحديث الذي بعده الحديث الثالث والعشرون بعد الماء عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وعائشة قالت نفسها لأنه ما زاد على على إحدى عشر ركعة وقلنا الجمع بين الحديثين أغلب لا الشخصير فعيد يجيب قلنا كيف نجمع بين الحديثين الأغلى في صلاته إحدى عشر رتعة و... وفي حال النشاط أنه عليه الصلاة والسلام يزيد طيب بعض العلماء حاول أن... أن... أن يجمع بين الحديثين ولكن جمعه فيه تعسف قال ما زاد على إحدى عشر رتعة أما الثلاث عشرة ركعه بما فيها سنه الفجر بما فيها سنة اشنو؟ الفجر سنة الفجر يعني هو يصلح دعسة فتحة ثم يصلي سنة الفجر كب؟ آه ركعتين فصار الكب ثلاثة عشرة ركعة لكن التعسف اين هنا؟ آه الفجر ليست من الأهل هذا صحيح ثانياً اوتر ثلاثة ثلاث ثلاثه عشر ركعه اخرها ابي فكيف يكون يكون صلى الفجر صلى سنه الفجر ثم اوتى ادثير مؤخر والثلاث عشرة ركعه داخله في شنو داخل في المكتوب والصواب ان هذا من باب الزياده والزياده على إحدى عشر ركعه إنما قلنا على النشاط يمكن أن يزيد ولكن الأغنق هو شنو الإحدى عشر شنو ركعة واضح أم لا هذا الشرح واضح أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وهذا قلنا لا لا تعرض بينه وبين حديث عائشة أنه ما ذات على إحدى عشر ركعة قالت يوتر من ذلك بخمس بخمس من من الثلاث عشرة ركعه يمتل بشنو بخمسين يعني يصلي على الحديث حد الأول مثنى مثنى مثل يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ستة ركعتين ويسلم كم ثم بعد ذلك شنو يصلي خمس سبا حديثه كيف قالت لا يجلس في شيء إلا في آخرها ليت في آخر الثلاث عشر فإنما في آخر في آخر الخمس واضح وهذا ما سوف يجعلنا نتحدث عن أيها سردا يصلي الخمس سردا لا يجلس في شيء منهن و... وفع الله سلم أنواعا من وقد ذكنا أن الوتر يمكن أن يكون بركعة يمكن أن يكون الوتر بشنو؟ بركعة بركعة واحدة حتى ولو بعد العشاء شخص قضى العشاء ولن يصلي بعد العشاء إلا رسعة واحدة أمتر بها يجزي ولا لا يجزئ, يجزئ. لماذا يجزئ؟ لأن لأنه كما ورد في البخاري أن معاوية بن أبو سفيان كان يوتر بركعة فسئل عن ذلك ابن عباس فقال إنه فخي. وقد أوصى الرسول رفع بيانا للجواز. ثم أحيانا يُت بثلاث ركعات مفصولة. ما معنى مفصولة؟ نعم؟ أيوة. ثلاث ركعات مفصولة يعني ركعتين. تبا يفعل الناس الآن؟ كيف يصلي الناس الشفع والوتر بعد العشاء يصلي ركعتين ويسلم ثم صل ركعة ركعه ركع يسلم خمس ركعات لا يقعد الا في اخرهن ويسلم وهذا حديثنا حيث عايش الان يدل عليهم يصلي الخمس سردا لا يجلس اصلا الا في الاخيره الخامسه وسبع ركعات سردا يصلي ست ركعات لا يجلس اصلا في الثالث يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالثابعة ويجلس ويتشهد ويسلم يعني يصلي سبع ركعات بتشهدين وتسليمة شنو وتسليمة واحدة وكذلك تسع ركعات يتشهد في الثامنة يعني لا يجلس إلا في شنو في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة واشنو ويتشهد أو احنا عشر رقعة يسلم في كل رقعتين ثم يأتي بشنو؟ بواحدة نعم اقرأ الحديث الرابع الرابع والعشرون بعد الماء باب, باب الذكر عقب الصلاة الحديث الرابع والعشرون بعد الماء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقراء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير اتفقنا عليه أولا أود أن أكدكم بصرا أيها دخول محمد محمد ويك، في تعالجكم تعال أخواننا في حلقة العلمي ممنوع الاتكاء على الحدث. كانت امام أحمد يطرد من حلقته من اتكى على شيء يطرده من الحلقة. غير أن لا أقدر على أن أطرد من الحلقة. ممنوع الاتكاء لأنه من من أدب العلمي أدب في على جدار أو شيء عرفتني يا نصم طيب آه. الاحاديث التي الآن التي سوف تأتينا أغلبها سوف نمر عليها سريعا لسبب يا إخوان لأن من الأحاديث المعروفة لدى الناس يعني الأذكابة بعد الصلاة عرفتك منظم الناس يعرفونها لكن نقف يعني وقوف طويل وشرح عميق عند القضايا التي فعلا تستحق مثل صلاة الخوف نقف عندها طويلا مثل صلاة السفر والقصر هو مدة ممكن نفصل في هذه المسائل عرفته لكن يعني عند الذكر بعد الصلاة سوف نقف عنده القبيلة طيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ايضا تحدثنا عنه ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام جميل لماذا قال ابن عباس هذا الكلام؟ قال ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قال ابن عباس هذا لبيان الجواز. بمعنى كلنا نفعله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينكر علينا اذن بمعنى شنو قلنا بيان جواز بيان جوازي رفع الذكر بالصو... بعد الصلاة المكتوبة حيث ينصرف الناس من المكتوبه ينصرف مش يقوموا يخرجوا من المكتوبة يعني بالسلام بعد السلام ينقومون أصواتهم ثانيا ترفع الأصوات كل على حدة بغير بغير صوات وإن وجماعة كل على حدة يعني ما يقوم كلهم يقولوا مع بعض ويشيلوا يرفع مع بعض أصواتهم وكذا كل يرفع على حدة دون أن يتوافق مع من مع الآخر أرمسه يعني يرفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة مقيد بشنو بالنسبة مقيد بالمفرد وليس بالجماعة يعني مثلا شخص من من يقول من الإمام السيقر مثل صوت على الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن نسجد كل لا إله إلا الله هذا جزء هذا بالعب سيد يقول والله يا أخي كان رب الصوتي بالذكر نقول رب الصوتي لكل من لكل فرد على على حدة لو اعترض, لو أعترض وقال اينا الدليل سهدي حين ينصرف الناس من المكتوبة نقول الأصل في الأذكار بعد الصلاة الإفراد الذي يأتي بالدليل أنها فعلت الجماعة هو المخالف لنا عرفت يعني أنا مع الأصل لأن نشوف إخواننا في الجدعة شك تقول له هذا الموضوع بدعه يقول لك أين الدليل كله كان في دليل كانت تكون بدعة البدعة أفضل لا دليل لها الذي يقول أن هذه البدعه موجودة هو الذي عليه أياتي بشه؟ بالدليل أما أنا فأنا أقول أما بدعة أنها ليس عليها دليل كله كان عند دليل ما كانت بدعه فقط المصح فأقول له رفع الصوت بذكر أن يصرف نزل المكتوبه كان على عهد رسول الله معناه القفط في الأذكار بعد الصلاة أنها لا تفعل جماعة انما الجماعة داخل شنو؟ داخل الصلاة بعد نفعل أسان من الصلاة كلهم يسبح على شنو؟ على حدة طيب ال ال ال ما يوخذ من الحديث رفع الصوق بالذكر لمن خرج من الصلاة هذا مستحب هذا مستحب لأن مثلا كان يفعله وكذلك أصعبه وكذلك الذكر بعد الصلاة جليل حتى عائسة لو عنها تقول الذكر بعد الصلاة تجدية المرآة وصقلها يعني المرآة ممكن تكون جميلة أصطراء المرآة لكن بعد الصلاة إذا ذكرتها كأنك أتيت بشيء وجليت المرآة ونقيتها ونظفتها طيب لكن هنا إشكال كبيرة ابن عباس كأنه ما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لقوله كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعتم فإذا يعني مع لو كان يصلي ما يقول أعلم لأنه أظهو معه أقصى البسيط عرفتم أو قوله ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير فلماذا كان ابن عباس هل ابن عباس يصلي كان يصلي معه ولا ما كان يصلي <تصفيق> معه أظاهي أنه ما كان يصلي معه. لماذا؟ لأنه كان صغيرا لأنه كان صغيرا والدليل أنه في حجة الوداع قال وقد ناهست سجنو الحلم. الحلم لما مات ابن, كان ابن عباس عمره ثلاث عشرة سنة حتى أنه ختن في تلك السنة طيب اقرأ الحديث الذي بعده الحديث الخامس والعشرون بعد الماء عن وارد مولى المغيرة ابن شعبة قال وارد ولا والرد نعم عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة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 ومنع وهاب طيب والراد هو مولى للمغيرة بن شعبة ومولاه يعني انه كان من رقيقه وممن هم يعني تحته تحت المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة هو ابو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر المغيرة ابن شعبة وأبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابنه أبي عامر صحابي جليل رضي الله تعالى عنه ذهبت عينه اليمنى في قتال اليرموك في غزوة اليرموك ذهبت عينه اليمنى لمناقبه أنه كان آخر الناس عهدًا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره قال كنت واقفا على حافة القبر قال فأنزله وأمسك به علي بن أبي طالب والعباس فأنزلوه وقبل أن يهيل عليه التراب قال أصدت خاتمي عمدا في القبر وقلت يا أبا الحسن أبا الحسن من علي خاتمي قال انزل فخزه قال فنزلت الصبرة أخذت الخاتمة ووضعت يدي على كفر النبي ومسحت عليه فكنت آخر الناس عهدا برسول الله على الإطلاق وهذا من مناقبه وفضله المغيرة بن رضي الله تعالى عنه توفي سنة خمسين من الهجرة توفي المغيرة بن رضي الله تعالى عنه سنة خمسين الهجرة أم لا علي وهذا يعني أنه كتب له حديثا من كتاب إلى معاوية وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على العلم وكانوا يتبادلون العلم بينهم هذا فيه دليل يا إخواني أمر الذي أذكره وليس موجود عندكم في, الـ في, الـ في الشرف يعني أكتبوه حتى ولو على الهامس املاء المغيرة الى معاوية فيه دليل, دليل على ان الصحابة كانوا يحرصون على تبادل العلم يحرص عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبري كل صلاة مكتوبة يا شباب, شباب. انت فهمين ولا ما فهمين هذا الكلام متابعين معنا لو متابعين متابعين اهم شيء متابعين طيب في دبري كل صلاة مكتوبة دبر الشيء أخره. دبر الشيء آخره لكن اختلف الفقهاء يكون متصلا به أم يكون آخر الشيء منفصلا عنه دبر الفرس آخره وذيله طيب هل بضروري أن يكون الدبر لان بعض الروايات اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال له يا معاذ اني أحبك في الله فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عرفتك فالدبر هنا اخر شيء منفصلا عنه لماذا لان هذا الذكر يقال بعد بعد السلام ولا قبل السلام بعد السلام طيب وهذا ايضا общемو منفصل عنه. عنه فدبر الشيء يمكن أن يكون اخر الشيء واشنو منفصلا عنه وفي بعض الأحاديث أن تقول دبر الصلاة يعني قبل السلام لأن أيضا الدبر يحتمل أن يكون الأصل في الدبر أن يكون اخر الشيء منفصلا ولكن يمكن أن يكون الدبر اخر الشيء منفاصلا عنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا, يعني هذا الـ الـ الكلام من أنفس الكلام لماذا لأن فيه فيه توحيد الله وإجلاله وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى وسبحان الله التوحيد عجيب يعني لو أنك قلت لا إله إلا الله يكفر ما يكفر يعني هذا كلام معناه واضح وموضح ما معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله طيب لا اله الا الله وحده فانما في الادعاء فقط ان لا اله الا الله معناه وحده لا شريك له من كان من قال لا إله وحده الله معناه لا شريك له لكن ايضا نبدأ بتقول له الملك وله الحمد وهذا تعليم أنه لا إله الا الله لأن له لا إله إلا هو لأن الملك وله الحمد والملك يلزم الجلال الملك يلزم شنو الجلال. الجلال والعظمة والحمد مستلزم للإجلال يعني الملك كل شيء عنده والحمد لا ايعبه ولا ايشكر سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير كل شيء كل كل, الأم كل, الأم كل الامر عنده ولله السماوات والارض ولله ميراث السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض وا يرجع الامر كله وان من شيء الا عندنا خزائنه الامر كله بيد الله عن وجهه اللهم لا مانع لما أعطيت؟ ما معنى اللهم لا مانع علماء أعطيت؟ اللهم لا مانع علماء أعطيت؟ ما معناها؟ ما معناها؟ لا أحد يمنع من يريد أن يعطيك شيء. لا يوجد أحد في الدنيا مهما كان أيًا معك ولا معطي لما منعت وأراد الله عز وجل أيًا لا يعطي مهما حاول البشر أن يعطونك لا يعطونك شيء ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا ما معنى الجد يعني كم ما معنى الحظونه غنى غنى أشوف ال ال ال ال ال ال هذه دي سي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا في القران كثير مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا منسك له وما يمسك فلا يمسك الا من بعده وهو العزيز الحكيم وكذلك قوله تعالى ينسك الله بذره فلا كشف له إلا هو وإنك بخير فلا رابد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ومثل قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة اذا هذا نطق به القرآن وهو التوحيد لكن ما معنى ولا ينفع ذلك الجد ما معنى هذا الحظ طي ما نعطيك أيوة الغنى هو طيب الحظ والنصيب والرفع والغنى كل وارد لكن ما معنى هذا الكلام كان في الأول وما لا معنى على ما أعطيك ولا نعطيه معك قد يقول الإنسان كيف يغي الله إذا ذهبت إلى فلان ويشبط له وإذا ذهبت إلى مديرك الأعلى يمكن أن يعطيك ويمكن من البشر من يعطيك مال ومنهم من يعينك في أمورك ويوجد بعض التجار والأغنياء يعطون الفقراء نفعه كيف تقول ما ينفع ولكن الجد يعني جبر لا ما معنى لا أن الله قادر على كل شيء ولا ينفع ذا الجد الجد المكان ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع لا صاحب مكانة منك المقام ومنك كرفعه ولا يمكن يوجد جد منك الجد بمعنى مثلا عندك الرئيس الرئيس ده قادر على اي حقوق ومقادير قادر ومقادير قادر ومقادير قادر, قادر؟, قادر, قادر؟, قادر جد جد ولا ما يوجد يوجد فاذا التاجر الغني قادر على اي حقوق ومقادير قادر, قادر. المسؤول المباشر عنك قادر على أن يصدق لك زيادة المال تحفيز لك ولا ما قادر قادر والدك يصرف عليك قادر على أن يحفيز لك كل هؤلاء أصحاب جد لكن لا ينفعون إلا إلا بتبخير الله لهم منك الجد يعني منك العطاء الحقيقي لو أن غنيا اراد ان يعطيتك فرص الله قلبه عنك لما أعطت وما أعطات الا لان الله قاده اليك فلم يعطي سهو على الحقيقة إنما المعطي حقيقه هو الله واضح الكلام من ذلك قوله تعالى, وأنه تعالى جد ربنا ما صاحبة ولا جده ومتانته حتى لا تنسب الامر اليهم على الحقيقه انما مسخرون من عند الله والا الرئيس يعطي كل الناس الغني يعطي كل الناس الوالد يعطيك على كل الاحوال انما هو تسخير الله عز وجل لك يعني اصحاب المكانه والرفعه من عندهم عطاء لا يعطون الا بمن الا اجنب الا بتسخير الله يعني معنى المعطي حقيقة ما؟ اذا إذا رجل غني أدت من قال إيخ أنا أريد أساعدك فهدت قال أخذ هذا المعطي فإذا انت أخذت ماذا تقول؟ الحمد لله لا يمنع شكره شكر الوسائق لا يمنعه يعني, يعني هو من السنة ولا تنسى يرفض بينكم ومن لا يشكر الناس لا يلقوا لا شكرا وكي شكر الله إذا خير أسألت تقول الحمد لله فرج الله كربي ولا كنت محتاج فرج الله كربي كيف فرج الله كربي؟ قاد لك وأرسل إليك وأتاك لمن يعينك فالمعقي على الحقيقة نفسك هو الله سأقول منك الجد يعني من الله الجد يعني من الله العطاء عرفته؟ طيب ثم وفدت بعد ذلك على معاوية من الذي وفد على معاوية والرد أتى بعد ذلك إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك يأمر الناس بذلك بهذا الحديث وفي هذا منقبه لمعاوية بمناسبة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه له مناقب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، ولما خال؟ لأن ام لأنه أخ أم حبيبة، وأم حبيبة أمك، إذا كنت مؤمنا هي أم المؤمنين من امهات المؤمنين، وخ... واخو وأخو أمك يعتبر شنو؟ ها؟ خالك وقال الشيخ الإسلام ومعاوية ستر لأصحاب محمد الستار بين بين بين, بين أصحاب الله عليه وسلم وبين الناس فمن وقع فيه وطعن فيه تجرى عن الصحابة ستر لأصحاب محمد هو الستارة الموجودة من انتهك رفع هذه الستارة دخل دخل في من؟ في الصحابة وتكلم فيهم وفي ذلك فضيله لمن؟ المعاوية. لمعاوية رضي الله تعالى عنه انه كان ها؟ لا أنه كان يبادر ويشرع في تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن هذا حديث والراد ذهب ورجع لو وجد معاوية يأمر الناس بذلك ويخبرهم واضح لما واضح. يعني أين المنقبة لمعاوية؟ فسمعته يأمر الناس باسمك بذلك معناه معاوية بادر ونفذ ذمن امر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ ايضا من هذا الحديث ان أخذ بخبر الواحد وان خبر الواحد عند اهل السنه والجماعه حجه في الاعتقاد وفي العمل في العقيده وفي الاحكام عند المعتدل وغيرهم خبر الواحد حجه في الأحكام وليس بحجة في شنو في العقيدة وعند أهل السنه والجماعة أنه حجة في شنو في الأحكام واشنو والعقيدة حجة و... وأين خبر الواحد والراد خبر واحد من والراد أرسل المغيرة المغيرة والراد جاء والراد يحمل كتاب فيه ان هذا من السنه وانه كان يقال بصلات فاخذ به معاويه ولم يقل له الا ان تواثر الامر او يشتهر عرفته طيب وفي لفظ لما كتب له أيضا كان ينها من الذي نها النبي عليه الصلاة والسلام. عن قيل وقال قيل وقال الاشاعات ونقل الكلام فلان قال فلان عمل ومتابعه اخبار الناس وكذا وإضاعة المال إضاعته إنفاقه في غير ال... في غير وشهي أو وإضاعة المال إما أن يكون بالمحرمات أن يتكب المال أن ينفق المال في المحرمات عرف وهذا في الآن فيه في الآن شخص يذهب إلى مكان مختلط وإلى حفظ ويدخل بتذكره محرم ولا محرم ها؟ طيب شخص يشتري افلام يشتري اشرطه يشتري مجلات خليعه بماله حرام ولا حرام إذن اما إضاعة المال في الحرام واما بالاتراك في المباح شيء مباح نعم في ولكنه يسرق به هذا ايضا من اضاعه المال وكثره السؤال والسؤال هنا ليس السؤال في الدين السؤال هنا سؤال ناتي لما فيه من التسفل قولي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليمسل السفلى هذا يجعل اليد سفلة فكثرة السؤال لو كان كثرة السؤال ممنوع لكم أنتم أكثر الناس نهينا عن هذا السؤال لأنكم تكثرون من السؤال صح, صح لكن السؤال هنا السؤال شنو سؤال مالي سؤال المال أن يجب الإنسان و... و... و... و... وان يكون سائلاً به وهذا قوله تعالى وأما السائل فلا تنهى السائل عن شنو عن حاجياته وكان ينهى أيضاً عن عقوق الأمهات عن عقوق شنو الأمهات أهم شيء شوفوا. الواحد لماذا ذكر الأمهات حقوق عقوق الآباء حرام ولا محرام حرام فماذا قال الامهات نعم شنو لا شنو أكثر جهد صحيح ممكن يكون هذا الكلام ايوه الذي لا يحق امه من باب اولى انه لا يحق ابو نعم يا عبد الرحمن نعم امه كسرت مره ففضلها أكبر هذا صحيح الام ليست مع الخوف قد لا يعق الواحد والده خوفا من سقطته وسلطانه لكن قد يقضي لا يمعيبانا لكلام أمه لأنه قد لا تعقبون هذا واحد اثنين إذا كان هنالك أمران في الشرع متنازمان الواردان متلازمان ذكر أحدهما يسمى هذا تنبيها تنبيها يعني يدخل الثاني مباشرة أردت كان هذا شنو كان هذا تنبيها يعني ذكر الواحد وشنو ودل عليه حنو الآخر عرفت لكن عموما الأم منزلتها أصبر حتى قاد له إلزمها فإن الجنة تحترج ليها إلزمها فإن الجنة تحت شنو تحترج ليها هذا الإنسان أن يكون بارا بامه ووعد البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وكانوا قديما العرب في الجاهليه يدفنون البنت وهي حيه ومنع وهات ايوه يا اخي الكريم نعم الموءوده التي قتلت ودفنت في الارض وهي حيه يعني قديما العرب اذا اولو يخرج بنت ياخذ البنت حتى ولو كبرت يذهب ويحفر لها وهي حيه يهيل عليها التراث وتموت تحت الارض هذا من الأسوأ صحيح ما صحيح, صحيح. وجاء الإسكان هذا الكلام ومنع وهات ما معنى ومنع وهات ومنع وهات الشحر سبحان الله هذا الحديد منع وهات يمنع أن يعطي المساكين ويريد أن يأطر يقول هات هذا هات منع وهات فهذا استمع فيه أمراني أنه لا يخرج ماله وأنه يريد مال سنو غيره وهذا لا يعتبر بخل إنما يعتبر شح الشح أسوأ من البخل البخل أن يكون عنده ولا يعتبر هذا بخل لكن إذا اجتمع مع المنع هات صار من البخل سنو شحن يعني يمنع إخراج المال ويريد بالرغم ذلك أن يوضعك إلى مالي يوضع مال ويقول اعطوني اعطوني وهذا هي كثرة سنو كثره السؤال بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته